يَا بَنَانَا كَلَّا لَيْسَ الْإِنْسَانُ لِيَفْتَرَى أَنَّمَا يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَرْجِعُكَ إِلَى كُلِّ بَصَرٍ وَفَصْلُ فَتْنَةٍ لا, لا وزر الى ربك يومئذ مستقر لونا تقر و على Il الساق بالساق sepo bis sepo. I navo ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان عنقة فخلق فسوى